ذِكْرَ بَأْسٍ شَدِيدٍ مِّلَّةٌ هُوَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ الله ولدا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 إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا مَا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.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 لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاؤو الى الكهف فاؤو الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته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 وَنُقَِّبهُ ذاتَ الَمين وَذ تَ الشّمَالِ وَكَلْبُهُ باسِطُِرَعَيْهِ بِالوصد لَ إِططَّعتَ عَلَيهِمْ لََّيتَ مِنْهُم فِرَارَُ وَلَُ لِتَّ مِنْهُم رَرْباَ وَكَذَلِكَ بَعثْنَاهُ لِيَتَسَأَلُ بَيْنَهُم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 للمدينه فالينظر فالينظر ايها اذكى طعاما فلياتكم برزق من وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا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 يَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ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 وَإِذَا اسْتَغَاثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِن كَانَ الْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوب بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اولائك لهم جنات تعدل تجري من تحتهم الانهار يحلون يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا من سندس واستبرق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 أَكَلَتِ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا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 وَضَبَّنَ بِلَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تذْرُوهُ وَكَانَ اللهَّهُ عَلَ كُِّ شَيْئءم مُ قُتَدِراَا المَالُ وَالْبَنُ نَزينَةُ الْ الحياتةِ الدُّنْيياَا وَباقةُ الصَّالِحَاتُ خَيرٌ عدَ رَبِّكَ ثَوَابَوُ وَخَييرٌ أَمَلَ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وحشرناهم, وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَضِيع الكتاب فتَرَ المُجرمينَ مشفقين مَِّ فِيهِ وَيقولون يا وَلَتناَ م هذا الكتاب وَيقولون يا وَلَتنَاب م لِ هذا الكتابابناَا يُغادِر صغيرةَة وَلا كبير. ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبني سكان من الجن ففسق عن أمر ربي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 فَلََّ جَوَزَا قَالَ لِفَتَهُ آاتِ غدَ أَناَا لَقَدْ لَ قينَ مِن سَفَرنَا عَذَ نَ صَبَاء قَالَ أَرَأيتَ إِذْ أَوينَا إِلَ الصَّخْرَةِ فَإِن نَستُحُود وَمَا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 استقاما اهلاما فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فوجدا فيها جدارا يريد قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك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 ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تقلع على قوم لم نجعل لهم من دونها لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم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 وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إله واحد